Surah Al-Fatihah. al ya <Sessizlik> alam 129. <الفلامين> ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 121. <الفلامين> 119. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 110. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألف 119. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 110. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 119. هذه الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 110. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 119. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 110. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألف ذَلِكَ الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألف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 119. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 110. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألف لا 119. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 110. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 119. فلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 110. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم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 119. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 110. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم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 119. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 110. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 124. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 125. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم بِكَالْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا يُنفِقُونَ الْفَلَان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 ذَلِكَ الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألف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 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ واستعينوا بالصبر والصلاه وان انها لكبيره الا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاه وان انها لكبيره الا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاه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 واستعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إِلَّا على الخاشعين واستعين بالصبر والصلاة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 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممنع من مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم من من نعمس أجد الله أي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها.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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم من من الله أي يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَسَ أَجْدَ اللَّهِ أَيُّذْكَرَ فِيهَا سَمُوهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا هُلَاءِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَيُّهُمْ دُخُلُوهَا إلَّا خَافِينَ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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَسَ سَاجِدًا لَلَّهِ أَيُّ يُذْكَرَ فِيهَا سَمْهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُولَاءَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَيُّ يَدُخِلُوهَا إلَّا خَائِفِينَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممنع من مساجد الله أي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها 119. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 110. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ عَمَسَ أَجْدَ اللَّهِ أَيُّ يُذْكَرَ فِيهَا سَمُوهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُلَاءِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَيُّ يَدُخِلُوهَا إلَّا خَائِفِينَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 115. أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 118 أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ ومن الليل بِهِ به نافلة لك عسى أن رَبُّكَ ربك مقاما محمودا 115. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ ومن الليل فتهجج به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 118 أقم الصلاة لذنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ 700-إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف 900- عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف 900- عن المنكر واصبر على ما أصابك 143-إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف 145 عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف 148 عن المنكر واصبر على ما أصابك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 إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر واصبر على ما أصابك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 121-إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف 123-وانه عن المنكر 124 على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر 128 على ما أصابك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 143. إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف 145. وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة 149. وأمر بالمعروف 149. وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك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 يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا 113 أو زد عليه ورتل القرآن تغتيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تغتيلا يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تغتيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو إن قص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن تبتلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا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 111. إنما يتذكر أولو الألباب 112. أم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما, ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 113. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 114. إنما يتذكر أولو الألباب 115. أم من هو قانت الليل ساجدا وقائما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 111. إنما يتذكر أولو الألباب 112. أم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما 113. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما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 119. ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب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 113. إنما يتذكر أولو الألباب 114. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما, وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 إنما يتذكر أولو الألباب أمن أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما, ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 117. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 118. إنما يتذكر أولو الألباب 119. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما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 113. إنما يتذكر أولو الألباب 114. أم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما, وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وبالاسحارهم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحارهم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحارهم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي ينها عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي ينها عبدا إذا صلى؟ أرأيت عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي عبدا إذا صلى؟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 أرأيت الذي ينها عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي ينها عبدا صلى؟ الله أكبر الله أكبر الله Shabbat <laughs> shalom. Show me